خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويغتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون